القضية الثانية أن الخوارج المتطرفين لهم منهج في الاستدلال أدى بهم إلى هذا التطرف مهم أن يفهمه الإنسان هم ما وصلوا إلى هذا التطرف من تكفير المسلمين والخروج على جماعتهم وعن جماعتهم هكذا وإنما وصلوا إلى ذلك لأن عندهم منهج في الاستدلال أوصلهم إلى هذا الفكر. أول هذه المناهج في الحقيقة وذكره النبي صلى الله عليه وسلم عدم فهم الكتاب والسنة عدم فهم معاني القرآن والسنة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يعني ما يصل إلى قلبهم ولا يفهمون مقاصده ومعانيه لذلك يترتب على ذلك لأنهم يؤولونه على ماذا على أهوائهم وعقائدهم الأمر الثاني في منهج استدلالهم عدم فهمهم القرآن والسنة على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذا مزلق كبير وقعوا فيه عندما فهموا القرآن والسنة على أفهامهم ولم يفهموه على ما فهمه الصحابة الذين عايشوا التنزيل وعايشوا أفعال النبي وتفسير أهل القرآن وإحكامه وقضائه ومعاملاته. الأمر الثالث أنهم أخذوا ببعض النصوص وتركوا البعض الآخر. يعني أتوا إلى نصوص توافق أهواءهم وقالوا هذه هي الأدلة والنصوص الأخرى التي لا توافق عقائدهم أو آرائهم أو أهواءهم ما ذكروها. أو أولوها أو غض الطرف عنها. المنهج الرابع في منهج الاستدلال أنهم يأتون عند بعض المتشابه بعض الأدلة حماله وجوه يفهم منها معنى ويفهم منها معنى كما قال عمر القرآن حماله وجوه فقيدوه بالسنة وأجمع أمة الدين على تقييد القرآن والسنة بفهم. الصحابة. فيأتون عند هذا المتشابه من القرآن والسنة فيجعلونه هو الأصل ويفهمون الناس عقيدتهم على أن هذا هو الدليل وفي الحقيقة هذه شبهة أو دليل مشتبه لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه عن القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم الذين في قلوبهم زيف ومرض وانتبهوا هذه الأساليب أو منهج الاستدلال سيأتي مع جميع الشبه الثلاثة التي سأذكرها عنهم وكذلك انتبهوا عند ذكر الشبه سيكون عندنا طريقان في الرد على الشبه طريق عام مجمل لابد كل الناس تفهمه بد. أن كل الناس يفهمون هذا الطريق المجمل العام لا يحتاج كثير تكلف أو كثير أدلة وحفظ أدلة واستدلالات لا أمر بسيط كلنا مغروس في قلوبنا هذا الشيء لكن يحتاج إعمال والطريق التفصيلي هو بذكر الأدلة بالتفصيل والرد على شبهاتهم ونحو ذلك